وَقَدْ خَلَقَكُمْ ٱلْأَطْوَارَ أَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ ٱللَّهُ سَبْعَ سَمَٰوَٰتٍ طِبَاقًا وَجَعَلَ ٱلْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ ٱلشَّمْسَ سِرَاجًا وَٱللَّهُ أَنۢبَتَكُم مِّنَ ٱلْأَرْضِ نَبَاتًا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 واتبعوا من لم يزده ماله وولده الا خسروا ومكروا مكراكم بكرا وقالوا لا تذرن آلهتكم لا تذرن الهتكم ولا تذرن ودا ولا صوا ولا صواع